الحمد لله الواحد العظيم الجبار القادر المقتدر الغفار المتعالي عن ذكر الخواطر والاسقام المنفرد بالقهر والعز والاقتدار سبحانه سبحانه سبحانه سميع يسمع لك الاسماء بصير يبصر لك الابصار يرسل ذبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء في الغار كلم موسى تكليما لما قضى الأجر وصار وقرب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى كان قاب قوسين أو أدناك دل على ذلك القرآن والأخذار هذا سيف السنة تناوله باليمين لا باليسار افمن اتسك بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اتسك بنيانه على شفا جوف هار احمده سبحانه وتعالى في الاعلام والاسرار واشهده بوحدانيته باصح اقرار واصلي واسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الانبياء الاطهار وعلى ابي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر قامه الكفار وعلى أثمان شهيد الدار وعلى علي من الباكر وعلى آل بيته وزواده الأخيار رطار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 وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر وانهى وانما توعدون لات وما انتم بمعجبين ثم اما بعد مبشرات الجنه اننا في حاجه الى الجنه وكلنا يشتاق الى الجنه ونعبد الله عز وجل رجاء الجنه فكل منا يريد الجنه ولكن للجنه بعض الامور وبعض المؤهلات التي توصلك الى هذه المنزلة فان الجنة لا يدخلها اي انسان ولكنه من عمل عمل بحقها وعاش من اجلها وهي اهم الامور التي يسعى لها الانسان في الحياة الدنيا هي عبادة الله عز وجل هي التي توصلك الى الجنة الغاية التي خلقنا من اجلها هي عبادة الله عز وجل الله سبحانه وتعالى اخترى علينا فرائض واعطانا جوائز فان تتلت الاوامر تلت لك الجائزة وان اعرضت عن ذكر الله عز وجل فكما قال الله عز وجل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة بنكى ونحصره يوم القيامه اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فان هناك مؤهلات توصلك الى الجنه ومبشرات توصلك الى الجنه فتمسك بها حتى تقضى برضوان الله اولا أو ثم تكون من اهل الجنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن لمن هذه الغرة ولمن هذه الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدها الله لمن قال الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام هذه مؤهلات توصلك الى الجنة هلال الكلام وهذا العنصر الاول في هذه المؤهلات والمبشرات التي توصلك الى الجنة اننا في حاجة في الى ليل الكلام الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه نبيه صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي قال في حقه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قال الله لنبيه فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضا غريب القلب لن تبه من حولك فهذا الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للعالمين فما دون النبي صلى الله عليه وسلم فعجب عليه أن يمتازل الأمر أمر الله عز وجل وأن يتعامل مع المسلمين بمين بل ان الله عز وجل خاطب الدعاء والخطباء والعلماء قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن هذه هكذا تقوم المؤامره مع أهل الكتاب ومن باب أولاء مع المسلمين بعضهم لبعض وهذا هو الخليفة المامون لما دخل عليه احد الدعاه يذكره بالله وينصحه ان يعدل بين الرعيه فاغلب عليه القوم هذا الداعيه اغلب القوم مع من مع خليفه المسلمين وانظر الى فقه هذا الخليفه والى عقل هذا الخليفه لما يستمع من الداعيه ويقبل نصيحته ثم يرد عليه بنيه وبأدب قال له يا هذا هول علي يا هذا هول عليا. فوالله أنت بعلمك هذا ما بلغت إلا موسى وأنا بجهل هذا ما بلغت جهل في الأرض فإن الله عز وجل أرسل إلى من هو أعلم منك ارسله الى من هو اجهل مني فقال الله اذهب الى فرعون انه تغى فقول له قولا ليلا فقول له قولا ليلا لعله يتذكر او يخشى لعله يتذكر او يخشى فهذا هذا الداعيه ثم قال للخليفة جئتك لانصحك فنصحتني جئتك لانصحك فنسعتني فربما كلمة ليلة جعلت من عدو لدود صديقا حمينا وربما كلمة قاسيه جعلت من صديق حمير عدو لدود. ان في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها اعدها الله الان الكلام وكما قال صلى الله عليه وسلم الكلام الطيبه صدقه فالانسانه يؤجر على هذا الكلام الطيب الكلام اللين الذي تقبله النفوس وتعمله وتتحمله القلوب ثم قال صلى الله عليه وسلم لال الكلام واقطع على الصهال خلي بالك في رمضان تجد مواليد الرحمن وثلان يدعو عنه او خاله او جاره او صديقه ليشهد هذه الوليمه ويدعوه على الافطار ونحن في شهر رجب ورجب مقدمه لرمضان ورجب باب لرمضان واستفتاحا لرمضان واستبشارا لرمضان اطعنا الطعام فاين نحن من فقراء المسلمين اين نحن من مساكين المسلمين اين نحن من ارامل المسلمين اين نحن من محتاجين المسلمين, من المسلمين؟ ان من المسلمين فقراء، فوجب علينا ان ننظر إليه ونعلم ان رضا الله عز وجل في طعام الطعام ذكر الله عز وجل الصحابة في هذا الباب فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا جاء في التفاسير ان الرجل من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ رغيف العيش رغيف الخبز وماه تمره او تمرتين فكان يعطي الاسير الرغيف وياكل هو التمره او التمرتين حتى يطعم الاسير ويطعمون الطعام على حبه خلي بالك مش هو يشبه خانه ويددهم مجاو. لا على حبه هو في حاجة الى هذا الطعام ويحب هذا الطعام ومع ذلك يخرج هذا الطعام ابتغاء مرضات الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله مش عشان فلان يقول لك دفلان. رجل فلان رجل كريم فلان رجل مستخن فلان رجل عطاء لا انما القلب والشر لوجه الله عز وجل لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما خاف من ربنا يوم معبود قنطرير الجزاء فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا الى اخر الايه فيتعاض الطعام سبب من اسباب دخول الجنه بل ان الله عز وجل عد لصنف يعجبون اطعام الطعام واصباهم ثقر بسبب هذا الحج قال الله كل نفس بما كتبت رهينا إلا أصحاب اليمين في جنات لتسانون عن المجمين ما سلككم في فكر قالوا لم نجوا من المصلين ولم نكن طعم المسكين ما سلككم في فكر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين. المسكين بل إن الله عز جنس اوجب النار لامرأة حجبت الصعام عن هرة كما قال صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة النار في هرة حبثتها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض فكيف بحال الناس يطعمون من يشهد ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله ولقد قال الله عز وجل ولقد خلقنا الانسان في احسن تكوين هذا الانسان الذي كرمه الله عز وجل تدخل الجنه في ان تطعمه ولو اكله واحده ابتغاء مرضات الله عز وجل وكما جاء في الحديث الصحيح ان امراه بغيه دخلت الجنه في كل دخلت الجنه في واستمع الى نفس الحديث المرأة باغيه وليست زانيه فالزانيه التي تزل مره ومرتين اما الباغيه فهي التي تكتسب من فرجها وتكتسب من الزينة الله عز وجل يغفر لها بشربه ماء سقطها لكلب فكيف بمن يسقي المسلمين ويطعم المسلمين كيف يكون حاله مع الخالق الكريم الجواد سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويسينا واسيرا اننا نطعمكم لوجه الله ان في الجنه غرفه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها اعدها الله لمن الانا الكلام واطعم الطعام وتابع الصيام اين نحن من صيام رجب أين نحن من صيام السنة التي جرت في سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم استمع الى قول معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه هذا الصحابي الجليل وهو في سكرات الموت يقول, يقول أعوذ بالله من ليله صباحها إلى النار مرحبا بالموت زائرا مغلق حبيب جاء على فاقه اللهم إني قد كنت أخاف على اليوم ارجوك اللهم انك تعلم انني لم اكن احب الدنيا للبقاء فيها ولا لكرم الانهار ولا لغرس الاشجار ولكن لظمى الهواجر ولكن لظمى الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمه العلماء بالركب في حلق الزن ثم قال اخلق خلقك وعزتك انك لتعلم اني احبه لضمع الهواجه رجل كان صواما قواما من الله عز وجل كان يعلم نوعاء من الله عز وجل وقد قال صلى الله عليه وسلم من طارم يوما في سبيل الله ابعد الله النار عن وجهه سبعين خريفا فكم ضيعنا من سبعينات كثيرة في سبيل الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين والخميس قال عن صيام يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه ذاك يوم ولدت فيه مشاتي يوم عيد الميلاد بالتورتة والجاتوهات وهذه البدح التي الآن ترى الله بها من السلطان كان إجملاد النبي صلى الله عليه وسلم يصونه تقرباً إلى الله عز وجل وعن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم يرفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أين نحن من صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذه الأيام القمرية التي وصل بها الحديث. صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال اوصاني خليمي صلى الله عليه وسلم بثلاث قال اوصاني الضحى وان اوتر قبل ان انام وان اصوم ثلاثة ايام من كل شهر, شهر. وانا ثلاثة ايام من كل شهر اين نحن من هذه الاستعدادات التي تجعل الله سبحانه وتعالى قريب الينا موت الينا اذا دعوناه استجاب استجاب لنا اين نحن من هذه النوافل والنوافل كثيرة وقد قال صلى الله عليه وسلم ان حد الصيام الى الله عز وجل هو صوم داود اخي كان يقوم يوما ويفضر يوما فكل على حسب حاله وكل على حسب قدرته ولكن لا تحرم نفسك من الخير ونحن على ابواب رمضان اين نحن من هذه الايام التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها اعدها الله لمن الآن الكلام اطعم طعان تابع الصيام صلى بالليل والناس نيام وهذا العصر الاخير نتكلم فيه بعد جلسه الاستراحه اقول قول هذا واستغفر الله لي الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث ورحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض فلين الكلام هو, هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أمة صلى الله عليه وسلم وإطعام الطعام وإننا في حاجة إلى إطعام الطعام كان من الزمن ليس البعيد كنت تجد بعض الشوارع يجتمعون على اكله واحده وكل منهم يجود بما عنده ولو باقل القليل فتجد ان الشارع الواحد يتغدى من غداء واحد او يفطرون من تطار واحد او يتعشون بعشاء واحد لماذا كان هناك انثى ومحبة وربا بيعطاء الله عز وجل لهم فكانوا لا يبخلون على خلق الله بل انهم كانوا لا يبخلون على انفسه ومسابعة الصيام فهذه من الاعمال المحببه الى الله عز وجل وهذه من العبادات التي ما من مخلوق على وجه الارض رضي لنفسه ان يصمم من الناس ان يصوموا له جاء من الملوك الدنيا وهم ملوك الزور والعياذ بالله كانوا يصممون من الخلق ان يصلوا لهم وان يتقربوا لهم وان يحجوا لهم ولكن ما من ملك قال للناس يوموا لان هذه الخصية هي من العبد لله عز وجل وهي سر بين العبد وبين الله عز وجل فربما عصموا امام الخلق ولكن بيني وبين الله عز وجل غير ذلك فهذه عبادة لله سبحانه وتعالى لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له عن رب العزة جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فانه لي وأنا اجزي به وفي الأخير وصلى بالليل والناس نيام وفي عجالة قبل ان اتكلم عن قيام الليل او لا اطيض في هذه الجدئية اتكلم عن صربين مهمين جدا قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل. الفجر قام امر من الامور التي افترضها الله عز وجل علينا فان كثيرا من المسلمين يتركون صلاه الفجر في جماعه وكان الله عز وجل افترض علينا اربع صلوات في اليوم والليل فاين نحن من صلاه الفجر اين نحن من صلاه الفجر التي فيها فضل كثير قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنه والبردان هما صلاه الفجر وصلاه العصر قال صلى الله عليه وسلم لا يلزمه النار رجل صلى قبل شروق الشمس وقبل غروبها قبل الشروق وهي صلاه الفجر قبل الغروب وهي صلاه العصر قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمه الله اي في رعايه الله وفي عذ الله وفي كنف الله قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في الجماعه ثم ظل يذكر الله عز وجل في المصلاه حتى تقطع الفجر ثم صلى ركعتين كتب الله عز وجل له كأجر حجه وعمره تاله تاله تاله كل هذا في فضل صلاه الفجر فكيف بمن يصلي الليل وصلاه الليل هي داب الصالحين الذين نور الله عز وجل لهم بصيرتهم في الدنيا وفي الآخرة ورؤى على أولاك وجوههم فقطع القمر في النهار فوجدوهم يصلون الليل أو يقومون من الليل فإننا في حاجة إلى ان نذكر الله عز وجل ولو بالقليل قال صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من الليل وايقظ أهله فصلى يا ركعتين ختب عند الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ اهله وإلا نضح في وجهها الماء ورحم الله ماء قامت من الليل فصلى قامت من الليل فسلت وعيقظت زوجها وإن مدعث في وجههما ان الاحاديث كثيرة والمواقف كثيرة ولكن الوقت قصير فنسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء الصنف الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم الا الشلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وطل بالليل والناس اللهم اغفر لنا جنوبنا وإصرفنا في أمرنا وثبتنا تقدمنا وانصرنا على قوم الكافرين رب لا أنت خير من وليها ولي اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم من شهر رمضان اللهم من شهر رمضان اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا قريب مجيب الدعوات وفي الاخير اذكر نفسي واياكم بنقطه مهمه جدا وهو ان رجلا مريضا من المسلمين في حاجه الى صدقات احدكم فانه في حاجة ضرورية ومريض مرض شديد وعنده نزيف في المخ عساكم الله عز وجل فتصدق ولو بالقليل اخرج من مالك لله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن في ظل صدقته يوم القيام وكما قال صلى الله عليه وسلم تبعت لي ظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل إلا ومنهم رجل اخرج صدقه حتى على انشمال وما انفرأت يمينه والله عز وجل خاطب المؤمنين يا ايها الذين امانوا انفروا منا رزقناكم ومن فرج عن مؤمن خربة من قرب الدنيا فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يستر على مؤثرين يستر الله عز وجل عليه يوم القيامة فلا تنسوا اخوكم بالله عليكم ولو بالقليل جنيه او اسمين او خمسه او مما فتح الله عز وجل لك فهو في ميزان حسناتك وكما قال صلى الله عليه وسلم رب درها من طبق ألف درهم أزبوها موعاز الجنين إن أخرجتهم لله عز وجل كان في ميزان حسناتك يوم القيامة والله عز وجل يعطي العجلة الكثير على العمل يسير كما قال الله عز وجل إن الله لا يفهم مصطال فرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه العجلة عظيما نتقبل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم قول هذا تغفر الله لكم أمور سلامكم ورحمكم الله hallo.